وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحير بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريد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 لا إله إلا هو فأنا تخفكون